أ ه ل ا بالزعيم ا ل ش ا ر ل ي واللي بعد به ي م ن ا فوق ا ل س ف ي ن ة حد ما قد هلم المنشا المطرهم هل من المطر ودان هنزون ا ل م ر ز م ا ت رحبت ب س ا ح ة حضر ونحس بنها كويتي ا ل و ذ ه زعيم من, من مصر مبعوث من أ ر ض ي كنان اهل الكويت ودولتا ماهي ب ه ذ ي ا ل أ و ل أ ه ل الناس من فزعه ثم قلت له يوم اشتبهت بلغوته يا بيه من أ ي البلاد انته وقال أ ن ا كويتي قلت له لا ل انا أ أ ر ي د ا ل ح ق ي ق ة مير صالحني و أ ن ا أ ر ي د تعطيني على ذلك اثبات ثم اعترف لي ب ا ل ح ق ي ق ة قال انا مطلوب من مصر العربيه هيدا ر ي بالكويت وزودتني رات بنداني علشان اتوجه ب ا ل س ف ي ن ة صوبكم ثم ادلي برسال ثم ا غرني مضمون عنواناتها ثم رحت انا يا م ا ل س ف ي ن ة قصدي اتعرف على ربانها صافحني الربان قلت بليج واتجهرني مهز راسه ق ا ئ ل اللهو بيعرف ا ل ا ن ج ل ي ش والعربي وقلت لها بليج واتسبيك يوغ من الغات وقال لي هذا ترى من موسكو و ر د ه تشيكوسلوفاكيا واحترق في أ م ر ه كيف يفهم الترحيب لا ر ح ت ب ق كلامه ولو جات تمتلج من يعرف كلامه وهو من أ ر ض كثير الناس ما هم يفهمون لغاتها لشد فليت رساله واتلمت عجله اللي الإعجاب لي العارفا شد صديق بدع حروفها قيفان والفنون عجبتني غاية بقرائته مضمونها انبعثها المتايل حوى ثم الكائفات أ ب و ع شيمان الحبابي جعلي ف د ا ه ا ردي ولا ا اشقر من ما يزل ب ق و ل ما ينطق لسانه من ربوع الا المعادي سمسا علاقته كل القبائل فهي جهل الفريجه حافلت ل من لتشهد ن ي ا ا ت ن ن ي ي م ع ا ا وجهزت ل ر و وقمت د واجب على ك ا ن بين جامل ا لي قصوره د ع و ا ت ه ا إ ن كانني قصرت في غطي بعرفه ما قصر وهو الخبير المعترف بالعرف ا ل أ ص ل ي ل ه و ن ا ق ل د عليها واستفيد من الخبير العالمي وحاول استنتاج خبرات م ف ي د ة تعجب السنه ا ع اليام ل ي سمع ت ف ص اليا من عقب ب دايا ل م ش ما ل يمسك ل ن ط ا ر ج م سمعت ن ت و ا و مديله ماركة ه ز تفصيلاتها ر س ما ثمان ثلاث م و ل يمشي ص ل ا ة الصبح من د و ل ة المارات و ص ل ا ة الظهر في دار الصباح موقفا قدام بيتا ليليا ل جوه ا ل ن ش ا م ة ف ا س ت ب ر ا ن انو جابلهم ك ي ف ت ما يجلى ا ع ن ا س الراس و ك ر م ه م ولا هو يتعقد ا غ ن شبلون اسريس و د غ ا ر ه م ب ا ر ي ا ت الشاعر اللي ل ه ن الشعار م و ك ب بينهم ا هو غبي ل ا ا ل د و الشعار قيل ب و ع ش م ا ء ب و ع ش ي م ا من أ و ل ه م على و ض ح ا ل ن قايمشي ولا ينشب انسانه في جماعه صح ق و ل ة يوم قال القوله هذا في كلامه ا ل أ و ل ي اللي معانيه ا ت ر ا ف ق ن ب د ن او اياه بامر الله نسولف من قريب نكرر الله و خ ل ن ا أ ع ل ا ن ي ا ت ن ا فن السوالف من قريب انت الحضر خاطر و ت ج ل ل ه م ك ا ص م ه ل ي صارت معاشر و ه م ن دربين الايمان الرجال اهل ا ل ش ه ا م ة والكرم واهل العلوم الغامات ن اللي سوالفهم خاطر السامع ولا لاعد المجتمع معناها تعديلاتها تسلي بيخوجلون وعلومهم كل يصليل نيبي ويستمتعر وسط بهرجهم وقالت ت ر و ت ا ي و شيمان ا له اني ل غ ا قال لا م ت ب ح ل ه اشوفك ما ما عصد واستصعبت لا ك ي يا مسندي عليه وهي الليلة ش أعمل معناها لبهمتها وادغمت الرقوم بها ت م ن وقلتنا ل خاناتها أربعا ط ي ب النية هذا ت ه ا واختامها ص ل ا عدمها ا ة ربي م ل ط ر على ل ا ر س وشوفت ل محمد المختار لفت م ق ة ي البني نيج الولدان لهم الغاويه الله يدخلنا ومن يسمع ش ف ا ع ة س ي د ا ل أ ب ر ا ر طه ا الهاشمي ولا ي و ا خ ذ ن ا بسوء م ا ن ن ا وهو ا ل ق ب ي ر بما يشاء جل وعلا يارب ت ا ع د ن ا على انفسنا ونسالك تحفانا من خطر س ي ا د ه ا